وَماَا لكُم ل تُقاتِلونَ فِي سَبيل اللههِ وَمُشتَبافينَ مِنَ الِجَالِ وَِّسَاءِ وَلُِدَان الَّينَ يَقولُون وَم نَكُ ل تُقاتِلَك تَبين اللهِ وَمُشتَاتينَ مِنَ الجالِ وَساءِ وَلون 119. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا كَوْلِيَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا فِي سَبِيلِ الله الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان فقاتلوا اَالشَّيْطَان إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفا أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين قيل لهم كفر قسكوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ألم تر إلى الذين قيل لهم قسكوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فَلَمَّا كُتِذَ عَلَيهِمُقِتَالُُ إذَا فَيقُم مِنهُم يَخْشَوونًا النَّ سَكَخَشيَةِ اللهِ أَوْ شَدَّ خَشَ فَرنَّ أَشَدَّ خشَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ تع الدّيا قل وَآخِرَ غي لمَ التقلَ تُمونَ فَتلَت قل وَآخةُ غَ لمَن اتقى ولا تظلمون فتيلا فَمَا لَكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُذَرُكُمُ اللَّهُ وَلَوْ رَأَيْتُمْ وَلَكُنْتُمْ فِي بُيُوتٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند الله يَقُولُونَ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ أَهُمْ يُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ انزل اللهم لاء اولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا الا اولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا أصابك من, ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وما اصابك من حسنه فمن الله وما أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَحَمَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شهيدا